<سؤال> الله إليكم مبارك فيكم نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين اجمعين هذا السائل يقول رجل نذر الا يفعل ذنب ثم عاد إلى هذا الذنب وبقي عدة سنوات فماذا يفعل وما كفاره الحلف اليمين إذا نذر الإنسان الا لا يعصي الله أصبح الأمر في حقه من جهة تجنب المعصية والحرام متأكد من جهتين من جهة جهتي تحريم المعصية في أصل الشرع ودلالة الشرع ومن جهة أنه نذر على نفسه وألزمها إلزاما زائدا على الزام الشرع ألا يفعل ذلك فتأكد ترك المعصية في حقه من جهتين من جهة أصل الشرع ومن جهة النذر الذي نذره فإذا لم يفي بنذره فعلي ان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى علي أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الوقوع في المعصية ومن المخالفة للنذر الذي نذر على نفسه الا يقع في تلك المعصية نعم كفاره اليمين، كفارة اليمين، وكذلك كفارة النذر إذا نذر الإنسان شيئا ولم ولم يتمكن من فعله، إذا نذر شيئا ولم يتمكن من فعله وكان عليه كفارة اليمين، كفارة اليمين عتق رقبه، فإن لم يتمكن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم. فإن لم يتمكن يصوم ثلاثة أيام نعم أحسن الله إليكم هذا يقول ما حكم من دخل مع مسافر وهو يقصر ودخل بنية العصر والإمام يصلي الظهر ثم العصر والإمام لم يقصر أعد. يقول ما حكم من دخل مع مسافر وهو يقصر مقيم دخل مع مسافر كأنه هكذا ما حكم من دخل مع مسافر وهو يقصر المسافر يقصر نعم ودخل بنية العصر والإمام يصلي الظهر ثم العصر يقول والإمام لم يقصر كان فيها السؤال غير واضح لكن اختلاف النية لا يؤثر يعني إذا كان الإمام يصلي الظهر وأنت تصلي وراه العصر لا يؤثر اختلاف النية لا يؤثر وإذا كان هو يصلي قصرا وأنت متم أيضا لا يؤثر تصلي خلفه وتتم صلاتك هو يقصر وأنت تتم صلاتك ولا حرج في ذلك نعم. يقول في السؤال الثاني سؤال عجيب أيضا يقول رجل نذر أن يطلق امرأته عندما تخرج تأشيره تأشيرته للذهاب إلى بلده وعندما خرج التأشير لم يذهب فماذا عليه فيما يتعلق بالطلاق لا يجوز الإنسان أن يجعله حاضرا في كل أمر. كثير من الناس يجعل الطلاق حاضرا في كل أمر. أي شيء يريده أو يريد أن يفعل يطلق مباشرة. وعلى لسان مباشرة علي الطلاق إلا أن تفعل كذا وعلي الطلاق إلا أن تزورني وعلي على لسانه وهذا لا يجوز. والطلاق جده جد وهزله جد. ولا يجوز الإنسان ان يجعل وكثير من هؤلاء يتسرع ثم يندم ندامة شديدة وربما ترتب على ذلك فراق وتشتت الأولاد والأطفال وترتب مشاكل عظام بسبب تهاون الإنسان في هذا الأمر فما ينبغي الإنسان أن يجعل الطلاق على لسانه بهذه الصفة وصاحب هذا السؤال الأولى بها يتصل بأحد أهل العلم ويعرض المسألة بالتفصيل لأن هذه المسألة لا بد أن ينظر في تفاصيل هذا الموضوع ويكون الجواب على ذلك مبنيا على معرفة التفاصيل الواقعة نعم. هذا السائل يقول هل أجر الصلاة في باقي مساجد المدينة كأجرها في, في المسجد النبوي لا ليس كذلك الصلوات في المساجد الموجودة في المدينة ليس كأجر الصلاه في المسجد النبوي الصلاة بالمسجد المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المساجد الموجودة في المدينة أجرها كسائر المساجد بخمسة وعشرين صلاة نعم يقول أنه حج في هذه السنة ثم خرج إلى جدة ولم يطف طواف الوداع ورجع إلى مكة وطاف طواف الوداع فهل عليه شيء لا يفيد طواف الوداع بعد الخروج إلى جدة لا يفيد يعني لما يذهب إلى جدة تاركا طواف الوداع ثم يرجع ليطوف الوداع لا يفيد لأن هذه عبادة فات وقتها وقت هذه العبادة عند المغادرة عند انتهاء أعمال الحج لا يغادر حتى يودع فهذا غادر ولم يودع فترك واجبا فرجوعه من أجل الطواف لا يفيد ويكون الطواف الذي طافه نافله يؤجر عليها ويثاب عليها لكنه يبقى عليه ترك الواجب وهو طواف الوداع فيذبح شاتا لفقراء الحرم يذبح شاتا في مكة توزع على فقراء الحرم جبرا لترك هذا الواجب نعم سنا الله عليكم هذا سال يقول ما هي السنة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقال عنده السنة في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام أن يقف أمام القبر وتكون القبله خلفه ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويسلم على صاحبيه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه ثم ينصرف. مثل ما كان ابن عمر يفعل كان يقف ويقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه والده عمر ثم ينصرف فهذا هو المشروع يقف يسلم ثم إذا أدى السلام انصرف نعم صلى الله عليكم يقول ما حكم الصلاة في الشوارع المزاو الموازية أو المؤدية إلى الحرم المكي هل يشملها التضعيف الأمر في مكة مختلف إذا كانت الصفوف متصلة بالإمام تصلي في الشوارع اما إذا كانت غير متصلة تتقدم إلى أن تتصل الصفوف لكن إذا امتلأ المسجد الحرام بالمصلين وصلى الناس في الشوارع فتصلي فيها ويشملها التضعيف لأن الأمر في مكة يشمل التضعيف المسجد والحرم كله يشمل المسجد والحرم كله نعم هذا السائل يقول انه سيرجع إلى مكة للرجوع إلى بلده فليسله ان يأتي بعمره نعم إذا ذهب إلى مكة وحب أن يعتمر فله ذلك ويؤجر على هذا العمل فله أن يذهب إلى مكة ويعتمر له ذلك ويجر على هذا العمل وهذه العمره هي اولى من العمر التي يفعلها بعض الناس وليس عليها دليل واضح والخروج المتكرر إلى الحل لاداء عمر بعد الحج من تمكن أو جاء المدينة لحاجة ورجع إلى مكة معتمرا فيوجر على على ذلك نعم حسن الله إليكم هذا يقول أنه تاجر وله شراكة مع كافر فهل الشراكة معه جائزة وكذلك يقول هل يجوز له أن يستقبله في بيته وأن يبيث عنده لا بأس بذلك إذا كان ذلك الكافر ليس منه شر وعدوان على المسلمين او اذى لهم لا بأس بذلك ولا بأس بالتعامل معه تجاريا بالبيع والشراء أو نحو ذلك لا بأس بذلك وايضا لا بأس بإحسان المعاملة إليه تأليفا لقلبه وطمعا في هدايته قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري باب الهدية للمشرك فتعامله معاملة جيدة تهديه تضيف في بيتك تزور في بيته تأليفا لقلبه لا باس بذلك وتحرص على هدايته ودعوته لهذا الدين وتدعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية فلعله بمثل هذه المعاملة الطيبة والإحسان واللطف يكون ذلك سببا لهدايته ودخوله في هذا الدين وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين